ورق ظهرد ويف في اوايع الصغوري اوايع سموت الوجو كثاغر إذا ويت دومي أخوى Sakaj, niech tam ta samu mała baja